يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم بلا طعام غير ناظرين انا غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعيتم فانتشرو فاذا طعيتم فانتشرو ان نسينا لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتمهن متاعا فاسألوهن من وراء